شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار توقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فاه على موضع في, في فيشرب واتعرق العرق وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع على موضع في ولم يذكر زهير فيشرد دي روايه يعني لم يذكر فيشرد وعنها ايضا رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وانا حائض فيقرأ القرآن وعن أنس إن, أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدعى من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد ابن حضير وعباد ابن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظنن أن قد وجد عليهما فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما طبعا تكلمنا عن أحكام متعلقة بالحيض والإحكام المتعلقة بجماع أو مباشرة الرجل زوجته في الحائض وتكلمنا عن قضية دخول المرأة الحائض في المسجد هنا حديث عائشة رضي الله عنها تقول وأتعرق العرق العرق قيل أنه هو العظم الذي عليه بقية من لحم هذا هو الأشهر في معنى وقال أبو عبيد هو القدر من اللحم يعني لحم بسيط وقال الخليل هو العظم بلا لحم دي كلها في تفسير العرق وجمعه عراق ويقال عرقت العظم وتعرقته واعترقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك يعني لو أنا أقول بأسنان أنا بس لو أقول أنت يبقى إيه هتبقى كلها بالفتح طبعا عرقته وتعرقته واعترقته إذا أخذت عنه اللحمة بأسنانك طبعا خير اللحم ما, ما كان مخلوطا بعظم ده خير اللحم ده بقى يعني أفضل حتة في اللحم وطبعا أنا عارف أنت يعني أسادزة <تصفيق> يعني ما بلدي حلة يعني؟ <تصفيق> نعم. النبي صلى الله عليه كان يعجبه زراع الشهر كان يقول هذا الكلام والله أعلم بس طبعاً من زي لا ترد الدهن ما تكونش في مجلس وتقول واخد اللحمة كلها اللي وتقوله النبي صلى الله عليه لا يرد الدهن وتضيمهم الدهن يعني تعطيهم الدهن قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن يتكئ في حجري يعني يضع رأسه في حجرها يضع رأسه في حجرها في هذا الحديث جواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها النجاسة وفيها أيضا جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة قاله الإمام القرطبي رحمه الله تعالى طبعا هذا في حسن المعاشرة في حسن المعاشرة للزوجة يعني تخالي الرواية الأولى كانت عائشة رضي الله عنها تشرب من الإناء فيأخذ النبي سلم الإناء منها فيضع فاهو على موضع فيها وهذا من حسن المعاشرة مع الزوجة على أقل تقدير من باب إدخال الصرور إلى قلبها يعني المرأة كما ذكرنا من قبل دائما تحب الكلام اللين أو الكلام الذي فيه متح وهكذا أنتوا عارفين طبعا أنتوا سيد العارفين في هذا الحديث جواز قراءة القرآن مضجعا ومتكئا يعني يجوز أنت متكئ تقرأ القرآن ومضجعا كذلك وأنت مضجع يجوز ان تقرأ القرآن ومتكئا على الحائض وبقرب موضع النجاسة يعني لو فيه مكان قريب فيه نجاسة لا تقرأ في المكان نفسه ولكن بالقرب منه يجوز طبعا هذا أدب من أداب تلاوة القرآن أدب من أداب تلاوة القرآن قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض المحيض الأول أن وأن معنائه المرة الماضية اللي هو الدم اللي هو الدم فاعتزل النساء في المحيض في خلاف بين العلماء هل الحيض نفس الدم ولا نفس الدم نفسه ففي الحمام أي حمام اللي, هو اللي فيه قضاء الحمام لا الحمام على فكرة لما يطلق لا يقصد المكان الذي يقضى فيه الحاجة بل الحمام لما يطلق في الشرع حمام معدل للاغتسال بخلاف دورة المياه خلاف الكنيف مثلا أو الخلاء فهل تقصد الحمام لو يغتسل فيه ولا حماماتنا اليوم دول لا طبعا لا يقرأ فيه القرآن إن القرآن يعظم وينزه مثل هذه الأماكن لم يكن داخلا في حجرها بل كان متكئا على حجرها الحمام أنت بتدخل جواه ولذلك قلنا بجواز قراءة القرآن قرب موضع النجاسة وليس فيها لا تقرأ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وهذه الآيات عامة في كل شيء عظمه الله تبارك وتعالى والقرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود بلا كيفية فينزه عن قراءته في مثل هذه الأماكن ولو جازة لا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم تاني نجاسة الحيد مغلظة ما احنا قلنا هو الحيد هو ملامس للحيد ولا ملامس للمرأة في الحائد فرق انه يلامس الحيد وانه ما يلامس للمرأة الحائد في اي اشكال قال بعض العلماء المحيد هنا اللي هو الفرج والآخرون قال أنه هو زمن الحيض وطبعا هو يشمل زمن الحيض والدم وكل هذه الأشياء طبعا أسيد بن حضير لما أتى للنبي السلام هو عباد بن بيش رضي الله عنهما ظن أن النبي السلام غضب عليهما لأنهما أخبراه بما تقول اليهود ولكن غضب بن يبي السلام ليه لكلامهم هم وليس على عباد بن بيش ولا أسيد بن حضير رضي الله عنهما لكلام اليهود نعم. كلام اليهود كلام اليهود وليس كلام الصحابة غضبة لذلك لأنها انتوهكت حرمة من حرمات الله تبارك وتعالى انتوهكت حرمة من حرمات الله تبارك وتعالى لأنه طبعا أن اليهود أنكروا علينا سلم ذلك يعني هو مش هيسبنا هتنعلق على كل حاجة بنعملها معناها كده يعني بالفلاح زي ما نقول يعني كل حاجة نتكلم فيها ردها علينا فتغير النبي سلم لذلك لأنهم أرادوا أن يعني يردوا كلامه صلى الله عليه وسلم وكلامه ما هو إلا وحي يوحى نعم لا أنا قلت بجواز قراءة القرآن مضاجعا ومتكئا الأدب أن أنت تجلسه تجاه القبلة وتجلسه مطربعا وتقرأ القرآن وأنت متجه للقبلة طبعا هذا أكمل الأحوال هذا أكمل طبعا لو قرأته في غير اتجاه القبلة لا بأس جاهزة ذلك فالأداب دي طبعا يعني احنا أول ما تربينا تربينا على الأداب يعني كنا زمان قوي كان كتاب منهاج المسلم ده أصل عندنا ويشمل أشياء كثيرة جدا وهو كتاب مبارك الشيخ بكر جابر الجزائري حفظه الله باب المذيء المذيء عن ابن, الحنفية عن ابن الحنفية عن علي من ابن الحنفية مين محمد ابن علي بن أبي طالب لا مش ابن فاطمة رضي الله عن الجميع قال يعني عن علي قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ الرواية الأخرى أنه قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عنه عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقدادة فسأله فقال منه الوضوء منه الوضوء وعن ابن قال, قال قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقدادة بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع توضأ وانضح فرجك توضأ وانضح فرجك طبعا الماذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند المدعبة أو عند الشهوة لا بشهوة يعني الماذي يخرج شهوة لو عند الملاعه ها في فرق بين ان هو يخرج بشهوه ويخرج عند حدوث الايه الذي يخرج بشهوه المني المني وليس المذي ولا دفق بصفات المذي التي تختلف عن المني ان هو لزج رقيق،, أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوه لا بشهوه ولا دفق ولا يعقبه فطور وربما لا يحس بخروجه طبعا العكس على طول المني عكس هذه الصفات المني ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر وهو في النساء أكثر أما قوله صلى الله عليه وسلم وانضح فرجك فمعناه اغسله طبعا النطح عندنا, عندنا النطح يحمل معنين اما الرش واما الغسل اما الرش واما الغسل سياق الحديث هو الذي يبين ما هو المقصود منه سياق الحديث هو الذي يبين ما هو منه هل الرش هنا بمعنى النضح هنا بمعنى الرش ولا بمعنى الغسل أو الغسل فمعناه اغسله فإن النضح يكون غسلا ويكون رشا وقد جاء في الروايه الأخرى يغسل ذكره يغسل ذكر الوائ الاخيره يغسل ذكره فيتعين حمل النضح عليه يتعين معنى انضح فرجك معنى ايه اغسله كما في الروايه الاخرى طيب هنا هنا قال وانضح توضا وانضح فرجك هل هذا الكلام يفيد الترتيب انه يتوضا وبعدين ينضح فرجه بعد الوضوء هل يفيد الترتيب ما اللي بقى نقول إيه عليها؟ ها؟ يغسى الفرج وبعدين ينضح بعدين يتوضأ يعني لا تفيد الترتيب هنا الواو أو هنا هذا الكلام أو هذا السياق لا يفيد الترتيب نعم؟ لا مش الأصل مش الأصل أن أنت أما تأتي تتوضأ لابد أن تزيل أثر النجاسة فأنت لو ما نضحتش فرجك قبل الوضوء وتوضأت على ذلك أنت حامل للنجاسة أم لا ويستلزم ذلك منك أن تمس الزكر يبقى دخلنا في مسألة بقى طويلة فيها خلاف بين العلماء نعم إيه اللي, اللي يجوزه طبعا الأصل ليس فيها طبعا الأصل ليست على الترتيب يبقى الأصل أن يغسل ذكراه ثم لأن جميع الروايات فيها يغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة أو انضح فرجك أو انضح فرجك وتوضأ دي حاجة تانية دي حاجة تانية هنقولها دلوقت لو قطع إيه ما هو ليه أثر على الذكر ولا لا هو انقطع بس ليه أثر أم لا يلزم غسله أم لا كيف هل الماء وحده إذا رش على المذي يزيل أثره أنت بتسأل ولا أنت ب... لا طبعا لا يزيل الرش وحده لا يصلح ماشي ولكن احنا بنقول راجح لا ماشي لا ال الاصل ان هو يغسل ذكره اولا ثم يتوضا وضوءه للصلاه الغسل, الغسل. الغسل ما بين, بين السره والركبه بين... لا يلزمه ما بين السره والركبه يلزمه العوره المغلظه فقط او ما اصابها ما اصاب الترتيب طبعا ان هو يعني قصدك تقول ان هو يغسل الاول وبعدين طبعا هذا هو هذا هو الاصل لان كلها طبعا عشان بقى نقول بقى ندخل في المسألة بتاعه ان هو يتوضا وبعدين يغسل ذكره لابد ان هو يمس الذكر بايه بحائل طب ما هو كتير من العلماء قالوا حتى لو مستوه بحائل ينقض وضوء فاحنا دلوقتي بندخل نفسنا في مسألة الخلاف في مس الذكر ام كان كلام شيخ الاسلام تيميه فيها قوي ما من ما لم يتعمد من لم يتعمد مس الذكر فإن تعمد ده عند شيخ الإسلام طبعا إن تعمد مسى الذكر فينقض وضوءه لأنه يقول أنه لا يتعمده إلا لشيء يريد أن يفعله بخلاف مثلا لو أصابته الحكة أو مثلا لو مسى ذكره بغير إرادة منه شيخ الإسلام على أنه يستحب له فقط أن يتوضأ يستحب وليس على الوجوب يعني لو أبقى على وضوئه يجوز أن يصلي به يجوز أن يصلي به طبعا استدل بحديث إنما هو بضعة منك وحمل حديث إنما يعني من مسى ذكره على مسى العمد والله أعلم طيب هل يجب, هل يجب غسل الذكر كله تغسل الذكر كله ولا ما أصاب الجزء الذي أصابه المذي فقط هل ينزم غسل الفرج كله الذكر كله ولا الجزء الذي أصابه المذي فقط هذا خلاف بين العلماء والمالكية والحنابلة على أنه يغسل ذكره كله يغسل ذكره كله وهنا طبعاً لقوة ابن الله سلم اغسل ذكرك الجمهور قالوا أنه هو يغسل ذكرك من أثر المزي الجمهور هنا قال يغسل اغسل ذكرك نعم من أثر المزي وليس مقصود الذكر كاملاً وليس مقصود الذكر كاملاً طيب هل المذي جزء من المني يعني منفصل عن المني ولا هو شيء مستقل شيء مستقل لو قلنا أنه هو يعني جزء من المني لا يلزم فيه الغسل لا يلزم فيه الغسل لو كان فيه مشقة على صاحبه لأن المذي من الممكن أنه بعض الناس يصاب حديث علي بدأ بي طالب هوت اللي بين ايدينا قال كنت رجلا مذاء يعني كثير مذي ينزل منه دوما سواء بقى بشهوه او غير شهوه لانه ممكن المذي ينزل لبرد مثلا شده البرد زلماني ممكن ينزل بسبب شده البرد الودي ما ابيض سخين يخرج بعد البول ويخرج بالى يخرج بالالم هذا نجس وفيه فيه الوضوء نجس وفيه الوضوء سبحان الله المذي والودي مع انهم الاثنين يعني نجس ولكن فيه هنا الوضوء المني طاهر على الراجح وفيه وفيه الغسل ليه احنا قلنا شوية من شوية كده قلنا دي صفات المز لو جيت تشوف صفات المني انه بيرخي عضلات البدن يرخي البدن فالانسان يحتاج للنشاط فلابد انه هو يغتسل حتى يعود لنشاطه ولذلك حفى النبي سلم على الوضوء بعد الجنبه اذا اردت ان تنام او تأكل أو, او تعود الى الجماعة مرة ثانية كما سيأتي الان ان شاء الله لان اعضاء الوضوء دي بتنشط البدن تنشط البدن طيب اللي بيه ثلاث ماذي هنا يعني رجل بيه ثلاث ماذي حكمه ايه يلا بسرعة قيصه كده ايوة زي ثلاث البول زي ثلاث بقى ينضح ينضح ثيابه بالماء حتى لا يظن انه سبب اثر لو كان به وسوسة لو كان متأقن يلزمه ان يغسل ذكره عند كل صلاة عند كل صلاة وطبعا يعمل زي ما بيعمل صاحب ثلث البول تماما طيب إمامة صاحب ثلث البول جائزة أم لا هو أنا بصراحة قاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره يعني أنا أحيانا أجد أني لابد أن يكون فيها ضوابط ما تبقاش, مطلقا. ما تبقاش مطلقا يعني رجل أمي لا يحسن أن يقرأ الفتحة الصلاة بالنسبة له طب هو لم يقرأ الفتحة كما ينبغي أخطأ فيها يعني لحن فيها فهل هنا نقول صلاة غير صحيحة عشان صلاة هو صحيحة وصراحنا في نفس شيء من المسألة دي فالقاعدة دي لابدنا تقيد تقيد والله ما هنا يقول قوله كنت رجلا مذان أي كثير المذي وأما حكم حكمه خروج المذي فقد أجمع العلماء أنه لا يوجب الغسل قال أبو حنيفة والشفعي وأحمد والجماهير يوجب الوضوء لهذا الحديث وفي الحديث من الفوائد أنه لا يوجب الغسل وأنه يوجب الوضوء وأنه نجس ولهذا أوجب صلى الله عليه وسلم غسل الذكر منه والمراض به عند الشفعي والجماهير غسل ما أصابه المذي لا غسل جميع الذكر وحكي عن مالك وأحمد في رواية عنهما إيجاب غسل جميع الذكر وفيه أن الاستنجاء بالحجر إنما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة وهو البول والغائط أما النادر كالدم والمذي وغيرهما فلابد فيه من الماء وهذا أصح القولين في مذهبنا يعني المذي هل يجوز ان تجزيل أسره بالأحجار كالبول والغائط أم هذا له حكم وهذا له حكم في قولنا أنا أعرف أن فيها قولين الراجح خدتوها, خدتوها قبل كده الراجح طبعا لا, لا يلزم إلا الماء. لا يلزمه إلا الماء أو يلزمه الماء لا تجزئ الحجارة هنا يقول وللقائل الآخر بجواز الاقتصار فيه على الحجر قياسا على المعتاد أن يجيب عن هذا الحديث بأنه خرج على الغالب نعم يتيمم مش أصدق بقى يتيمم لو فيش ماء يغسل الزكراه من أسر الماذي ده أصدق احنا ايه اللي جابت تتيمم الآن ها؟ مفيش ماء هيتيمم ده للوضوء ولكن مزالة النجاسة مزالة النجاسة الآن هتقاس على المية هتقاس على البلو الغائط لو الماذي يقاس على البلو الغائط ولا لا قول الجماهير سلفا وخلفا وده قول ابن دقيق العيد رحمة الله عليه وترجيح الشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع أنه يعني يلزم فيه الماء لا تغني الحجارة عن الماء في المزي يقول طبعا قالوا أن حكم المزي يعني يخص المزي دون البول والغاة وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء يعني يجوز أنت تنيب غيرك أن يسأل مثلا إحراجك انت مثلاً ممكن تحرج أن انت تسأل سؤالا فيجوز أن تنيبغ غيرك في الاستفتاء وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع ايه دا ايه الكلام دا يعني ايه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع ليس ما مظنون هنا واعتماد الخبر المظنون لان سيدنا علي رضي الله عنه وارضاء وكل أو أناب من يسأل عن المسألة فهنا الخبر ظني ولا يقيني لو يقين أنا لنا اللي, اللي بسألنا إنما ظني من الغير وهذا مقبول هذا مقبول. لأن من الممكن السائل لا يسأل كما أريد وأيضا يرد علي ب... يعني من الممكن أن بعض الكلام يقلبه أو بعض الكلام إيه يعني يتوسع فيه أو, أو يضيقه وهكذا ولكن طبعا يجب أن أعتمد على الخبر الإيه المظنون إذا كان قائله ثقة ثبت ليعلم عليه كذب طبعا ولا الأشياء التي ستعرفونها فيما بعد ان شاء الله لكونه لكون علي اقتصر على قول المقداد مع تمكنه من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن هذا قد ينازع فيه ويقال فعلعل علي كان حاضرا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت السؤال والممكن واحد يرد على هذا الكلام وقل ده معالية كان موجود وقت السؤال هنقول له فعلا علي ابن أبي طالب كان موجود وقت السؤال كان موجودا ولكن احنا بنكلم في قاعدة عامة, في قاعدة عامة. هل يجوز ان انا اقبل الخبر المظنون من الثقة السبت يجوز ان انا اقبل الخبر المظنون تمام من الثقة السبت وطبعا يعني خلي بالك ان في اقوال او اشياء كثيرة جدا بتحدث على الساحة الان وغلبها بيبقى كذيب غلبها بيبقى كذيب شيء يعني نسال الله العفو والعافيه ثبت <تصفيق> ثبت بالثاء مش بالسين ده من يعني ثقه ثبت ده في علم الحديث ان اعلى درجات الـ يعني الـ هذا ثقه ثبت ثبت يعني, يعني, يعني ليس عنده خلل ليس عنده ليس عنده مثلا نسيان لا يتوهم مثلاً وليس متهماً بالكذب مثلا. دي ألفاظ أصلاً في الحديث تخدوها إن شاء الله حجة يقول لك ثقة ثقة سبت صدوق صدوق يهم صدوق متهم بالكذب في دي كلها الألفاظ دي في علم الحديث يقول يقال فالعل علي أن كان حاضراً مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلاً جزم الحافظ ابن حجر رحمه الله بذلك أن في رواية عند النسائي أن علي كان يجلس في المجلس وقال فقلت لرجل بجانبي سل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما استحي أن يكون السؤال منه بنفسه حيا يستحي لأنه زي ما قلنا أن في بعض الناس تستحي فمن الممكن أن يسأل من يسأل لهم وفي استحباب حسن العشرة مع الأصهار وأن الزوج يستحب له ألا يذكر ما يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها يعني طبعا هذا الكلام هذا مما يستحيى منه في المجالس مما يستحيى منه طبعا في حالة الفصل والقضاء ولكن لا يقال أمام الأسهار برضو الأصل هو يقال أمام القاضي مثلا يجوز أن يقال مثل هذا الكلام ولهذا قال علي رضي الله عنه فكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ابنته يقول معناه أن المذي يكون غالبا عند ملعبة الزوجة وقبلتها ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع والله أعلم طبعا لما ييجي الكلم في حاجة زي كده أن يسلم زهنه يروح لابنته وهذا الأمر يعني من الممكن في بعض الناس يكون فقيل علي عليهم يعني من الممكن يكون فقيل عليهم ولكن الأحكام الشرعية طبعا وإحنا بنقول نحن ندور مع الأدلة حيث دارت فالأصل إننا الإنسان في شيء يستحيى منه لا سيما إذا كان خاصا بزوجته لا يقوله أمام أصهاره وأقاربها لا يقوله هذا من باب الأدب هذا من باب الأدب طبعا هذا أيضا في حسن العشرة حسن العشرة للمرأة مش للأسهار بس طبع لني يعني مسألة الأسهار والنسب مسألة شائكة جدا للأسف كثير ما يحدث يعني مشاكل معضلة بين الأسهار بين الزوج،, الزوج البنت مثلا وأسهاره أو بين إخوته، إخوتها ودي مشكلة كبيرة للأسف الشديد يعني وكله نيكابر بابه غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام هذا يقول الظاهر الله أعلم أن المراد بقضاء الحاجة الحدث الحدث. وكذا قاله القاضي عيض والحكمة في غسل الوجه إذهاب النعاس وآثار النوم تمواني السلام غسل الوجه نام وأما غسل اليد فقال القاضي لعلّه كان لشيء إنا وفي هذا الحديث أن النوم بعد الاستيقاظ في الليل ليس بمكروه النوم بعد الاستيقاظ من النوم ليس, ليس بمكروه ليه بيقول كده؟ لأن يقول أن جاء عن بعض زهاد السلف كراهة ذلك, كراهة ذلك أن بعض السلف كرهة أن تقوم من الليل ثم تنم بعد هذا القيام ولكن احنا ندور مع الدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله طب غسل وجهه ويديه ثم, ثم نام. وهو بيقول هنا غسل الوجه لإذهاب النعاس. فلماذا نام النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعدها ليبين جواز المسألة. ليبين الجواز. يجوز أن أفعل ذلك. ولكن طبعا ما هذا؟, هذا من السنن ما احنا نيجي بقى لان اللي الحديث اللي جاي ان شاء الله هيقول الله وسلم قام فكان يصلي صلى الله عليه وسلم فازاي ان يغسل وجهه ويديه ثم ينام وبعدين معروف ان صلى الله ما كان ينام الليل كله صلى الله كان يقوم صف قدماه في صلاه الليل صلى الله عليه وسلم فهذا العلماء قالوا ان هو كان يتنشط بغسل وجهه ويديه اولا ثم ينام قليلا هذا النوم ليس نوما مستغرقا ليس نوماً عميقاً حتى يستطيع أن يقوم في آخر الليل ومناً ممكن يكون طبعا الكلام ليس في آخر الليل كان مثلاً لستة آخر الليل لم يأتي الوجه الأول ثم. الملدين هو مش وضوء ليس وضوءاً سيئان قصد الترتيب هنا يعني ليس معتبر يعني أنا غسلت إيدي الأول بعدين وجهي جاهزة غسلت وجهه بعدين إيديه جازة والأكمل وجهك وإيديك لأن الله عمل كده صلى الله عليه وسلم أزم الأداب فقط وليس إلزاما وليس على الوجوب ليس على الوجوب نعم. حتى يستطيع أن يقوم بعد ذلك لصلاة القيام حتى يتنشط للقيام إلى صلاة القيام لأن طبعا طول ما وجهك مرتب يستطيع أن تقوم طب لو سبته لو تركته من ممكن أن يغلبك النوم فتنابت تصبح وطبعا دي المسألة مش كل الناس يستطيع فعلها أنه يقوم مثلا في السلس الليل الآخر يعني انت لو عجزت عن ذلك يبقى الأولى تصلي قيام الليل بعد العشاء لو خفت أن يفوتك وردك من قيام الليل أما إن كنت معتاد لأن في كتير من الناس معتادة وغالبهن من النساء اعتاد انها تقوم السلس الليل من الاخير الليل الاخير وتصلي فانت انخشيت ان يضيع منك وردك او وردك في قيام الليل فصليه بعد بعد العشاء ولا بأس بذلك اما ان كنت تتيقن انك ستقوم في السلس الاخير من الليل خلاص نم ثم قم يقول وقد جاء عن بعض زهاد السلف كراهة ذلك ولعلهم أرادوا من لم يأمن استغراق النوم بحيث يفوته وظيفته ولا يكون مخالفا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمن من فوات أوراده أو وظيفته الله أعلم واضح؟ باب جواز نوم, نوم الجنوب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل او يشرب أو ينام أو يجامع طبعا أنا عشان قلت باب قلت جوازي صح؟ أنا قلت لكم قبل كده إنما لأنا أبدأ على طول أقول جوازه إذا نوم جوازه نوم الجنب واستحبابه الوضوء له لغويات يعني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام وعنها أيضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة وعن ابن عمران وعن ابن عمران أن عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ وعنها أيضا عن ابن عمراء أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ينام أحدنا وهو جنوب قال نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء وعن ابن عمر قال ذكر عمر ابن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل ذكرك برضو هنا توضأ ويقول ذكرك ثم نم عن عبد الله ابن أبي قيس قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديثة قلت كيف كان يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل قالت كل ذلك قد كان يفعله ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة أيضا عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ زاد أبو بكر في حديثي فليتوضأ بينهما وضوءا وقالا ثم أراد أن يعاود ثم أراد أن يعاود وأيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد صلى الله عليه وسلم هنا حاصل هذه الحريث التي ذكرناها أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الإغتسال وهذا مجمع عليه ولكن يستحب له الوضوء وأجمع على أن بدن الجنب وعرقه طاهران البدن والعرق طاهران سبحان الله إن المؤمن لا ينجس لا ينجس. وفيها أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها طبعا لأسه أنه عنده أكثر من امرأة يعني فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره وقد نص أصحابنا أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء وهذه الأحاديث تدل عليه يعني الأولى إذا كان الإنسان جنوبا أن وإذا أراد أن يأكل أو ينام أو يعود إلى الجماع مرة ثانية الأولى له أن يتوضأ طب هنا الكراهة نحمل على قرار التحريم أو التنزيه التنزيه وليس التحريم لأن إحنا لو قلنا بكارات تحريم إذا يحرم عليه ذلك يعني يحرم يعني يأثم يأثم إذا فعل ذلك هل يجوز أن يحلق شعره وهو جنوب يجوز أن يحلق شعره وهو جنوب يقص أظفاره وهو جنوب يجوز ذلك ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب وبهذا قال مالك والجمهور وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه ومذهب داود الظاهري طبعا إيه دليل الوجوب أصلا ليس فيها أمر ليس فيه أمر بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ومجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد إلا الاستحباب والمراد بالوضوء هنا وضوء الصلاة الكامل وضوء الصلاة الكامل طيب وأما حديث ابن عباس المتقدم في الباب قبله في الاقتصار على الوجه واليدين هنا في تعارض إيه ما كانش ما يكون من هذا كان في جماع وهذا لم يكن في جماع وطبعا نسيت ان انا اقول لكم إن طبعا اذا استلخص الانسان من النوم اذا تعر احدكم من الليل قال ايه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اغفر لي غفر له فإذا قام وتوضا وصلى قبلت صلاته قبلت صلاته طبعا في حديث كثيرة تحصوا على ذكر الله تبارك وتعالى عند الاستيقاظ من الليل اللهم رب جبرائيل واسراف وميكائيل واسرافيل انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وحديث الرجل الذي كان يتقلب من ليله يتعرب الليل, الليل اذكر الله تبارك وتعالى فبين يسر انه من اهل الجنه ليه لانه كان بيت وليس في قلبه غشا للمسلمين او غلا او حسدا روايه الصحيحين حسدا او لم يزد في قلبه غشا للمسلمين ولا حسدا ولا حسدا على لأحد أتاه الله عز وجل شيئا قلبه سليم, قلبه سليم وسلامة القلب وسلامة الصدور يعني هذه لا سيما في زماننا الذي كثرت فيه الفتن كثرت فيه الخلافات والمخالفات الأمة أمة في مقتل الأمة في مقتل نحن نحتاج أن نحن نقف بالمرصاد لأعداء دين الله تبارك وتعالى نقف بكل قوة لكن أحيانا الإنسان بيشعر أن الأنانية دخلت في وسط الكثير لأن الأنانية لذا أقصدها لكلمة أنا أنا لأصل أن يعمل العمل لابد أن يكون خالصا صوابا يعني خالصا يعني لله تبارك وتعالى صوابا وفق مراد النبي صلى الله عليه وعليه وعليه وصحبه وسلم الناس تختلف على أدفه الأمور أدفه الأشياء تختلف. وطبعا من ممكن إنسان يدخل في غيبة ونميمة وبهتان ويدخل في أمور يعني تدينه أمام الله تبارك وتعالى يدان بين يديه سبحانه وتعالى يقوله أما حديث ابن عباس المتقدم في الباب قبله وفي الاقتصار على الوجه واليدين فقد قدمنا أن ذلك لم يكن في الجنابه بل في الحدث الأصغر في حديث طبعا من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة قال أن النبي السلام قالت أن النبي السلام كان ينام وهو جنوب ولا يمس, ولا يمس ماءً لا يمس إيه؟ هذا الحديث أصلا ضعيف اصلا ضعيف أصلا ضعيف ولكن إن صح الحافظ بقى بقول أشياء ولو صح لم يكن أيضا مخالفا بل كان له جوابان أحدهما جواب الإمامين الجليلين أو العباس ابن شريح وبكر البيهقي أن المراد لا يمس ماء للغسل لا يمس ماء والثاني وهو عندي حسن يعني النووي يقول هو عندي حسن أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء أصلا لبيان الجواز إذ لو ضاب عليه لتوهم وجوبه يعني النبي صلى كان أحيانا نترك أن يمس الماء بعد, بعد الجنابة حتى لا, يعني يأخذ الناس على أنه لا يأخذ الناس على أنه واجب. وأما طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان, توض... كان يتوضأ بينهما. أو يكون المراد بيان جواز ترك الوضوء. ها؟ يعني يغسل يكتفع الغسل الذكر فقط ثم يطوف على نسائه. وقد جاء في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه يعني يغتسل لكل مرة غسلا فقيل رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا فقال هذا أزكى وأطيب وأطهر قال أبو داود والحديث الأول أصح اللي هو الغسل واحد وعلى تقدير صحته يكون هذا في وقت وذاك في وقت آخر يان يفعل هذا وذاك يفعل هذا وذاك واختلف العلماء في حكمة هذا الوضوء فقال أصحابنا لانه يخفف الحدث فانه يرفع الحدث عن اعضاء الوضوء وقال ابو عبد الله المزري رضي الله عنه خلطف في تعليله فقيل لليبيت على احدى الطهارتين خشيه أن يموت في منامه خشيه أن يموت في منامه بل بلعله أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضائه واضح؟ ان الوضوء يشجع أنه يغتسل في على طهار أفضل من أنه ينام على جنابة قال المزيريو يجري هذا الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام عاوز يقول العلماء اختلفوا هل الحائض يلزمها أن تتوضأ قبل أن تنام أو يستحب لها ذلك يستحب لها أن تتوضأ قبل النوم هذكر الخلاف بين العلماء والراجح طبعا أنها لا يعني ليس لها ذلك لا تلزم بذلك لا تلزم بذلك المرأة لأن في شق عليها في مشق عليها. يقول أجري هذا الخلاف في وضوء الحائط قبل أن تنام فمن علل بالمبيت على طهار استحبه لها هذا كلام المزري وأما أصحابنا فأنهم متفقون على أنه لا يستحب الوضوء الحائط والنفساء لأن الوضوء لا يؤثر في حدفيهما فإن كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالجنوب انقطع الحائض خلاص صارت يعني يلزمها أنها تغتسل حتى لا تضيع منها صلاة وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد فهو محمول على أنه كان برضاهن ما هو مش كان بيبيت عند واحدة فقط فكيف يطوف على التسعة صلى الله عليه وسلم إذا كان برئيه برضاهن او برضى صاحبة النوبة ان كانت نوبة واحدة وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول كان القسم واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدوام كما يجب علينا لأن العلماء اختلفوا هل القسم لأنه يجب واجب أم مستحب يجب أن يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه في المبيت وأن يعدل بينهم في النفقة ومشابه ذلك كنفق بسائر العباد هذا خاص بالنبي صلى وسلم نكون مستحب في حقه ولا كوجوبه في حقنا نحن هذا خلاف بين العلماء نعم ما حققتش المساله لم احقق المساله واما ما لا يوجبه فلا يحتاج الى تاويل فان له ان يفعل ما يشاء طبعا هو الكلام واضح يعني بيقول إن هو لو مش واجب عن مسلم القسم يبقى جوز انه يفعل ما يشاء بخلاف ايه سائر الأمة بخلاف سائر الأمة فانه يلزمه انه يقسم بين نسائين ويعدل بينهم لان كان متزوج طبعا مسألة العدل اخوانا لا, تدخل لا يدخل فيها الميل القلبي لا يدخل فيها الميل القلبي انما يدخل فيها السكن النفقة الكسوة طيب في امراه تحتاج إلى قصوه والثانيه مش محتاجه هل يلزم او يلزمه ان ياتي بهذه وياتي لتلك يلزموه ولا ايه على خاطر حاجه طبعا لا يلزموه لا يلزمه. طبعا من تزوج بمراتين وما لا الى احدا الى احداهما جاء يوم القيمه شقه وشقه مائل اللي هو مال بقى هنا ميل قلبي لا مش ميل قلبي اللي هو طبعا إنما القلوب بيد الله تبارك وتعالى وفيه نساء سبحان الله يعني في امرأة بتتحسن أو تحسن التباعل إلى زوجها والأخرى لا تحسن ذلك وإن كنا احنا كرجال ما بيعجبناش العجب وكل واحد مش راض عن حاله ويظن أنه لو تزوج بمرأة ثانية وسلسة أنه سيؤتى الخير كله وأنه بقى يعني كده خلاص هيضم سعادة إلى سعادة هيضم سعادة إلى سعادة، هو ده الأصل في الزوج الثاني، إنه يضم سعادة إلى سعادة، ولكن يعني كثيراً ما أتكلم في القضايا دي إن مرأة لابد أنها تهيأ أولاً لمثل هذه القضايا، إن كثير جداً الزوجة الثانية تغير من الزوجة الأولى، سبحانه الله أنت داخلها وعرفها إنه متزوج، يبال غيرها تكون غير محمودة وليس غير مزمومة، تكونش غير مزمومة، يصل أن يصلح أحوال المسلمين، وفي هذه الحديث المذكورة في الباب أن غسل الجنابه ليس على الفور إنما بتضييق يتضيق على الإنسان عند القيامة إلى الصلاة وهذا بإجماع المسلمين يعني هل الجنوب يلزموا أنه يغتسل في الحال بعد الجنابة ولا يجوز أنه أخر لحين وقت الصلاة يجوز له أن يؤخر لحين أهم حاجة ما يدخلش على وقت الصلاة وهو جنوب في بعض الناس كنت أنا تعجبتي جدا ولكن وقع أن بعض الناس يسأل نو يعني الزوج والزوجه ما اغتسلوش يومين ظن منهم ان الصلاه هتسقط صلاه تسقط يعني سبحان الله وفي بعض الناس سالني وكنت مندهش جدا انه عادته ان هو يذهب للعمل وهو جنب دون ان يغتسل تعجبت جدا سبحان الله يعني كيف يكون ذلك كيف يعتقد هذا الامر ما هيجي له صلاه هيجي ده تفهم من الصلاه على طول ان هو اصلا يعني الصلاه بيتهاون فيها ممكن يكون بيصلي بس بيجمع يجمع الصلاة عندما يخلص بقى شغله لان العمل عبادة مش كده العمل عبادة فلما ينتهي من شغله يبدأ يجمع الصلاة كلها في آن واحد طبعا العمل ليس عبادة العمل من او جزء من العبادة لان كلمة العمل عبادة دي كلمة مطلقة يبقى لو تعرضت عبادة مع عبادة والعمل ده هيؤدي ان انا لو تركته ان انا دلوقتي مش هتكسب من وراه إنه من أضيع من أقوت ومن أعول وأنا هم مسؤولين بينادي الله تعالى ودي مصلحة عامة ومنفعة عامة أما الصلاة منفعة خاصة بأقدم من الصلاة العامة على المصلحة الخاصة وخلاص إذا أنا أترك الصلاة من أجل العمل وهذا كلام باطل هذا كلامة باطلة. لا خير في رزق يلهي عن الصلاة ده حتى الصلاة راجل إحنا من صليها والله أعلم بيها أن الله أعلم بحلنا فيها والله مع أن يعني كما يقول العلماء الخشوع روح الصلاة الخشوع روح الصلاة والخش بالنسبة للقلب يعني مش عاوز أقول واجب أو متحتم أن الإنسان يخشع في صلاة الله تبارك وتعالى لأن الخشوع معناقي لين القلب ورقته وخضوعه وذله وانكساره بين هذا الله تبارك وتعالى فإذا ذهب الخشوع لم يؤدي المرء العبادتها على أكمل وجهها ودي آفة, دي آفة أنا صلى الله العفوة العفية الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا المسألة في المنطقة الخطورة خال تدخل في الصلاة وتطلع منها الصفر للديدي للأسف خسرا ما ديون يلزمك أن أنت يعني تدفع الديون اللي عليك فنسأل الله عفل ممكن تجد الديون في الآخرة كتير جدا إذا كان دي الصلاة في حد ذاتها في حد ذاتها الخشوع عدم الخشوع في الصلاة كأن فيه روح بلا أو جسد بلا روح كالجسد بلا روح تماما بد من التواضع والذل والانكسار بين ذلك سبحانه وتعالى بد أن الإنسان يستشعر أهمية هذه الصلاة حتى يحصل الخشوع يعرف أهميتها الصلاة لعبادة الوحيدة أخواننا التي شرع عليها الأذان ولا في حاجة تانية والصلاة الوحيدة التي شيدت لها المساجد بنيت المساجد من أجل الصلاة من أجل إقامة ذكر الله تبارك وتعالى في الأرض من أجل المساجد وسبحان الله يعني انتهاك, المساجد انتهاك حرمة المساجد دلوقتي أصبح حاجة في المنطقة العجب ما أدري يعني هل هو مسلم أصلا الذي ينتهك حرمة المساجد ويقوم بتقطيع المصاحف ويمنع أزان المغرب من المسجد ويمنع المصلين من الدخول ويزعم أنه مسلم الله أنا أشك, أنا أشك, أشك كيف يجرؤ وتطاول على حدود الله تبارك وتعالى كيف يجرؤ وكيف يمنع الناس وكيف يملك ذلك من الصراف المسجد أو كيف يمنع رفع الأذان في المسجد دي دي مصيبة من أعظم الصلاف والله لن يجرؤ والله, والله أن يدخل كنيسة وفعل فيها ما فعل في المسجد والله ما يجرؤ والله ما يجرؤ أن يفعل ذلك كما فعل في المسجد فأنا حقيقة يعني بعض الناس بيكلمني قلت لهم لو دخل بعضهم عليكم في المسجد يتفنوا في المسجد والإعلام بيتكلم بيتكلم أننا قتل قتل قتل ولكن هل تنتهك المساجد إلى هذا الحد؟ نصل يصل بنا الحال أن مسلم وادعه لإسلام وادعه أنه بقى عنده حمشنة وأنه الرجل رجل ثوري ثوري وأنه دول كفار ويتهم الناس بالكفر وهو أصلا يعني أجهل من حمار أهله لا يعرف يمينه من شماله وينتهك الحرومات بذلك طريقة لا خلاص ياخد حسابه ياخد حسابه والله إلا نترك المساجد لهم أن يفعلوا بها مثل ما فعله ووقعت القائد إبراهيم دي كتأغرب من الخيال وقال والله ولا تكذا لهدم عليهم المسجد والله وعلم الصلاة فوشرت بكده إيه ده هل وصل الحال بنا لحد الله تبارك وتعالى أن يستهان بها إلى هذا الحد ولتنتهك الحرمات وحرمات إيه ده من أعظم شعائر الله تبارك وتعالى في الأرض خير وبقاع الله في الأرض المساجد المساجد إنما بنية المساجد لذكر الله تبارك وتعالى وإنقام الصلاة وشيدت المساجد هذه الشعيرة التي كرمها الله تبارك وتعالى واعلى منزلتها في القرآن وفي السنه كذلك وياتي امثال هؤلاء ويفعلون ما يفعلون والله نحن في خطر صلى الله عليه العافيه في خطر والله العظيم انا اخشى أن ينزل علينا غضبه او يحل بنا عقاب سبحانه وتعالى والله اخشى من ذلك اخشى نصلي العف والعافيه ما فيش وقت ان يغتسل ويصلي الصلاه اه ولم يغتسل يدرك الجماعه يئثم يئثم لانه جلس هذا الوقت كله هو الصلاه هو الصلاه المقصود بها صلاه الجماعه فقط او صلاه الفريضه فقط مش يلزمه ان يكون متوضئا عند دخول وقت الصلاه هل الوضوء يلزم مع الحدث ولا الوضوء يلزم عند اقامة الصلاة ولا يلزم بهم جميعا قلناها في الاول هذه المسألة هنوفق عندها ان شاء الله هل يلزموا الوضوء عند الحدث ولا عند دخول الصلاة وقت الصلاة ويلزموا عند الاثنين عند الحدث ودخول وقت الصلاة عند دخول وقت الصلاة طب راجعوا تاني المسألة كده ونكلم فيها من شاء الله الاساس والقادم هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الله